أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعبة من الأرض إذا أنتم تخرجون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ فَهُوَ الَّذِي يَبْدَرُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَّكُمْ هل مِنْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواهم بغير علم أمن يهدي من أضل الله وما من وجهك للدين حنيفا فضرة الله التي فضر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون وإذا مس الناس هر دعوا ربهم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 مما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسج الرزق لمن يشاء ويقدير إن في لآيات لقوم يؤمنون القربى حقه الْمِسْكِين وَابْنَ السَّبِيلْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ هم المفلحون وَمَا آتَيْتُم مِّن وَمَا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 ضأر الفساد في البر والبحر بما كسبت أين الناس يذيقهم بعض الذين يعملون لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبا الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك من الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ أَجْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أن يرسل الرياح بشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بيمره ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجره وكان عقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فاجثيه سحابا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 وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَاضْرُو إلَى أَثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيلُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيلٌ مَوْتًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنْ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَّوْتًا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَلَّهُ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّ عِنْ ظَلَانَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ نُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٌ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يوم الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا أمش تعتبون ولقد ضربنا ناس في هذا القرآن من كل ولئن ولينجتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا بطون كذلك يظهر الله على قلوب الذين لا يعلمون فاسب من ان وعد الله حق ولا يستخفن الذين لا يقينون بسم الله الرحمن الرحيم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 أولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليغل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هجواب أولئك لهم عذاب كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات لهم جنات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي بكم وبف فيها كل زوج كريم هذا خلق الله فأقول ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في